السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الـ الـ الـ قبل ما نبدأ أنا ملاحظ إن إحنا بنأخذ وقت كتير قبل ما نضبط الجهاز ونحط العرض بتاع ده شو كده فأنا تقريبا المرة اللي فاتت شرحت بطريقة مختلفة يعني المرة اللي فاتت شرحت من غير الجهاز العرض تماما فلو تحبوا ان احنا نلغي موضوع البربينت ده ونشرح عادي ولا ن... يعني طريقة الشرح دي عجباكم طيب كويس الحاجة التانية ال... انت كنتوا المرة اللي فاتت طلبتوا ورق الحاجات الشرائح اللي بتتعرض دي ورق أنا لحد الدرس بتاع النهاردة اللي هاقوله انا ديته لاخي عمر ورق اللي هو الورق ده دوسية هوت بحيث اللي عايز يصوروا ويصوروا وهسلم عن أقدرت المعهد النهاردة برضو نسخة من الملف ده بدي إف بحيث يترفع على الموقع بتاع المعهد اللي عايز نزلهم من الموقع ينزله الدرس اللي فات أنا شرحته من غير عرض فأنا هعرض العرض بتاعه سريعا وبعد كده ندخل في الدرس بتاع النهاردة <تصفيق> المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا على تفصيل في الاحكام التكلفية لو انتم فكرين قلنا ان الجويني قال الاحكام التكلفية قال خمس احكام التكلفية وقال تعريفهم بس وقلنا ان هذا القدر غير كافي في معرفة الاحكام التكلفية فبالتالي احنا هنزود زيادة بسيطة لكنها مهمة وتكلمنا على الواجب وتكلمنا تعريفه وقلنا ينقسم لوجب عيني وواجب كفائي وقلنا أنه في أقسام تانية بس كفاية إيه أهم قسمين اللي هم القسمين دول. تقريبا أنا نسيت تتكلم عن الواجب والفرض المرة اللي فاتت. ما تتكلمتش المرة اللي فاتت عن الواجب والفرض. الواجب هو الفرض عند الجمهور. الواجب هو الفرض عند إيه عند الجمهور. إن الجمهور بيقولوا إن الواجب هو الفرض. كلمة واجب يعني كلمة فرض. بخلاف الحنفية. الحنفية بيفرقوا ما بين الواجب والفرض طبعا لابد نفهم التفصيل ده علشان لما تقرأ في كتب العلماء تبقى فاهم هو بيتكلم يقصد ايه الحنفية يقولوا الواجب والفرض مختلفين طب ايه الفرق بينهم ما تشغلش بالك بالكتاب الورق ده انت هتاخده جهز فانتركز معي بيقولوا الواجب ما ثبت هو لا هي عكس هي ما مكتوب غلط على فكرة الواجب ما ثبت بدليل ظني والفرض ما ثبت بدليل قطعي بس الله إن شاء الله المرجع يقولوا الواجب ما ثبت بدليل ظني والفرض لأنه أعلى من الواجب ما ثبت ما ثبت بدليل قطعي ده تفرقة بتاعت الحنفية الجمهور بيقول لا الواجب هو هو الفرض الفرد وإن كان بعض الفقهاء أحيانا يستعملون الفرض فيما هو آكد يعني الصلاة واجبة ولا الصلاة فريضة الاثنين بمعنى واحد لكن في الاستعمال بقول الصلاة ايه فريضة لأنها تعطي انطباع أنها آكد من الواجب لكنهما في الحقيقة واحد خلاص المستحب تكلمنا عليه المرة اللي فاتت وكذلك المباح وأنواع المباح إنه مباح إباحة شرعية وإباحة أصلية وتكلمنا على القاعدة المهمة اللي هي الأصل في الأشياء اللي هي اللباحة وإن الأشياء اللي هي المنتفعة بها والأصل في العبادات اللي إيه؟ المنع الكراها وتكلمنا على تعريف المكروه وتكلمنا على خلاف الأولى والتحريم وإن التحريم بينقسم لمحرم لذاته ومحرم لغيره والمحرم لغيره ده اللي هو محرم لأمر منفك لازم ومحرم لأمر منفك غير لازم و دول اللي هو محرم لذاته والمحرم لغيره غير المحرم سدا للذريعة تمام ده كده اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت من غير ما نعمل العرض ده ندخل بقى على المفروض اللي هو هنتكلم عليه النهاردة اللي هو الأحكام اللي إيه؟ الوضعية الأحكام الوضعية لو انتم فاكرين في تعريف الحكم الشرعي قلنا الحكم الشرعي هينقسم لقسمين حكم تكليفي وحكم وضعي قلنا الحكم التكليفي عبارة عن ايه الحكم التكليفي مجموعة أحكام لا يخلو فعل المكلف من أن يوصف بأحد هذه الأحكام الخمسة لازم يوصف بواحد منهم ولا يجتمع منهم اثنان من جهة واحد مفيش فعلين مفيش وصفين هيجتمعوا في فعل واحد يعني ما ينفعش هقول على فعل ان هو واجب ومستحب مش هقول على فعل أنه هو مكروه وحرام مش هقول على فعل ان هو واجب ومباح من جهة واحدة لا يوصف إلا بأحد هذه الأحكام الخمس، وما فيش فعل هقول ما فيهوش حكم من الأحكام الخمسة. ما من فعل المكلف إلا وفيه حكم من هذه الأحكام الخمس. ودول اتفقنا هنسميهم أحكام إيه؟ تكلفيه؟ الأحكام الوضعية بقى حاجة تانية. الأحكام الوضعية من اسمها وضع. يعني إيه وضع؟ يعني الشرع وضع شيئا علامة على شيء آخر. الشرع وضع شيئا علامة على شيء إيه آخر؟ قلنا دلوك الشمس إذا مالت الشمس عن كبد السماء فقد حان وقت صلاة الظهر. ده دعبر عن إيه؟ أن الشرع جعل ميلان الشمس عن كبد السماء دلوك الشمس دلي علامة علامة على أن صلاة الظهر قد وجبت. طيب العلامة دي من الذي وضعها الشرع وضعها سببا يبقى دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر هذا يسمى ايه سبب طيب انت ما ينفعش تي وجبة صلاة الظهر مش هينفع تصلي الا لما ايه تتوضأ طيب ممكن تصلي من غير وضوء لا الشرع قالك ما ينفعش يتصلي الا لما ايه تتوضأ فجعل الشيء علامة على شيء ايه آخر. تمام؟ يبقى الأشياء التي وضعها الشرع أو الشارع أعلامة على أمور أخرى هم تلت حاجات السبب والشرط والمانع أنا مش هقول أكتر من التعريف هو ما ذكرش في الكتاب التعريف لكن مش هينفع نخلص أصول فقه كتاب مختصر على بعضه وفي الآخر ما تقبلاش عارف ايه هو السبب والشرط والمنع خاصة ان هيتكرر ذكرهم بعد ذلك كثيرا في الكتاب فلازم نعرف تعريف السبب والشرط والمنع وده اقل حاجة مختصرة نقدر نختصرها نحنا نعرف التعريفات بس طيب هم سبب والشرط والمنع بس لا ممكن يبقى العزيمة والرخصة كمان من الاحكام الوضعية بعض العلماء بيحطوا العزيمة والرخصة من الاحكام الوضعية وبنحط كمان الصحة والإيه والفساد الصحة والفساد هو عندك في الكتاب أمقايل هنرجع له بعد كده أمقايل الأحكام سبعة خمسة من الأحكام التكلفية واثنين من الأحكام الوضعية اللي هم الصحة والإيه والفساد تمام طيب عايزين نعرف بقى تعريف السبب والشرط والإيه والمانع السبب والشرط والمنع التلاتة هنقول فيهم وصف ظاهر منضبط وصف ظاهر منضبط يعني ايه؟ وصف ظاهر منضبط أوصاف يعني محيش أعيان يعني حكم هيطلق على الشيء خلاص كده؟ وصف ما هوش عين يعني إما وصف يقوم بالشيء يعني إما شيء نفسه فهو ده وصف الشيء نفسه هنصفه بحاجة خلاص؟ دي كلمة وصف وصف ظاهر يعني وصف ظاهر يعني وصف ما خفي واضح الشرع يعلق الأحكام على أمور ظاهرة على أمور إيه ظاهرة هتلاقي الأسباب والشروط والموانع كلها أمور ظاهرة وممكن تكون الأمور الظاهرة دي أحيانا لا تتحقق الحكمة منها لكنها في الأعم الأغلب ما ظن لتحقيق الحكمة من الحكم واضحة دي؟ يعني دلوقتي مثلا خمس رضعات مشبعات يثبت بها الرضاع مش كده؟ خمس رضعات ايه؟ مشبعات طيب هعرف انه شبع ازاي؟ انه هو يرضع حتى يعرض حتى ايه؟ يعرض طب ليه أنا ما قلتش أشوف شبع ولا ما شبعش؟ هشوف شبع ولا ما شبعش دي إزاي؟ لابد من وصف إيه؟ ظاهر فأقول إذا رضع حتى أعرض دي بقيت إيه؟ رضع تمام؟ في أمثلة أكتر من كده نقول ال ال استحقاق المهر كاملا يجب بالنكاح تمام؟ النكاح في الأصل هو الجماع لكن إذا خلق إذا تم البناء إذا أشهرنا البناء وخلق واجب المهر تمام عندنا الشرع يعلق الأمور على الأحكام الضاهرة ما يعلقوش على الأحكام الخفية وعلشان كده هنيجي نتكلم، عشان كده بنقول ان السبب ووصف ظاهر ومنضبط بخلاف الحكمة يعني ممكن الحكمة تنضبط وممكن ما تنضبطش مثلا لو قلنا احنا بنقصر في السفر طب هنقصر علشان ايه؟ السبب هو السفر السبب هو elayhoo الحكمة مضينة المشقة مش كده الحكمة ايه؟ طب المشقة دي ما تنضبطش. ممكن واحد يقول انا ما عنديش مشقة واحد تاني يقول انا عندي مشقة واحد يسافر اتنين كيلو وأنا تعبان جدا واحد يسافر اتنين كيلو وأنا ما تعبتش فالمشقة دي لن تنضبط فالحكم معلقش الشرع معلقش الحكم على lay على الحكمة اللي هي المشقة علقه على blueberry مع السفر ما قلنا مسافة للإيه؟ للقصر جبت المسافة هتقصر ما جبتش المسافة مش هتقصر بغض النظر حصلت المشقة او ما ياه او ما حصلتش لكن في الغالب يكون مظنّة السبب اللي هو السفر يكون مظنّة لحصول elite المشقة فالسبب مظنّة لحصول الإيه؟ من تشريع الحكم. تمام لكن الشرع لا يعلق الأحكام إلا على الأوصاف الإيه الظاهرة المنضبطة منضبطة ليه؟ عشان أعرف أقول هي موجودة ولا مش موجودة لكن لو توقفني ولا يبقى وصف ظاهر إيه منضبط الشرع لا يعلق الأحكام إلا على أوصف أوصاف منضبطة حتى نستطيع أن نعلم هذه الأوصاف موجودة أم لا خلاص الكلام ده هنقوله في السبب هنقوله في الشرط هنقوله في الايه في المانع خلاص التفريقه اللي هنيجي بقى بعد كده هنعرف الثلاثه مع بعض عشان نطلع الفروقات ما بينهم وما بين بعض السبب انا عايزك تركز بقى معايا جدا وبسهلة بسيطة بسيطه على فكرة السبب يلزم من وجوده الوجود يعني لو السبب موجود الحاجة اللي هتتعمل المفروض تبقى ايه موجود. ويلزم من عدمه العدم لو الحاجة مش موجودة لو سبب مش موجود يبقى الحاجة ايه مش موجودة السبب من احد اطلاقاته العلة فالمريض لو تعبان بياخد دواء مش تعبان مش هياخد دواء طيب. الصبي بلغ يبقى هي هيجب عليه صلاة الظهر او الصلاة ما بلغش مش هيجب عليه الصلاة دخل شهر رمضان يبقى وجب عليه إنه هو إيه ما دخلش رمضان ما وجبش الصيام يبقى يلزم من الوجود الوجود ويلزم من العدم العدم دسمه إيه السبب واضحة أو يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه الإيه العدم طب الشرط الشرط زي الوضوء لو واحد توضى لازم يصلي مش مش كده شوف انت قلته مش يبقى لا يلزم من وجوده الوجود ماجي انا كتبها بطريقة تانية ويلزم من عدمه العدم لو مش متوضيين فا يصلي مش متوضيين فا يصلي يبقى يلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا ايه ولا عدم لو هو متوضي ممكن يصلي وممكن ما يصليش لكن لو هو مش متوضي ما يفعش يصلي خلاص كذا يلزم من عدمه لا ولا يلزم من وجوده وجود ولا ولا عدم تمام المانع عكس الشرط المانع عكس الايه؟ الشرط هيلزم من وجوده العدم هيلزم من وجوده العدم امرأة حائض ينفع تصلي مش هينفع إذا وجد الحائض امتنعت الإيه ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم امرأة مش حائض عشان مش حائض واجب عليها الصلاة لا علشان مش حائض واجب عليها الصلاة ها لا الصلاة هتاجب لما يدخل الوقت الصلاة تاجب بدخول الوقت مش بكونها غير حائض زي اللي مش متوضي زي اللي متوضي بمجرد ما بقى متوضي بقى واجب عليه يصلي لا وضحت مش واضح عم الشيخ مش واضح مش واضح عندك صح طب نقول مثال تاني الزكاة انت وصلتوا الفين في الفقه اه اه لسه في الحيض يعني انا طيب الزكاة الزكاة سبب وجوب الزكاة يعني متى تجب الزكاة على الإنسان إذا ملك النصاب وجبت عليه الزكاة ملك النصاب لكن هذا الوجوب الزكاة بقت واجبة خلاصة هو نقول له استوفي الشروط شرط إن الزكاة تكون واجبة إيه إن يحول الحول خلاص طيب ملك النصاب وحال الحول واجبت الزكاة مش كده وبقى خلاص الزكاة واجبها في حق لو لا في حاجة بقى انتفاء المانع عليه دين يستغرق الزكاة يستغرق رأس المال يبقى هو كده في الحقيقة ايه ما عليهوش زكا يبقى المانع ده منع منع في حقه ان هو تجب في حق الزكاة ولا لا منع صح؟ طيب أنا هفترض بقى واحد ما عليهوش دين بمجرد ان ما ما عليهوش دين أقول له انت عليك زكا ولا أقول له لا تعال ندور على الأسباب وندور على الايه على الشروط واضحة؟ مش واضحة طيب أقول مثال تاني في الوضوء أذن الظهر بمجرد ما الظهر أذن كده واجبت علينا صلاة الايه يبقى كده سبب الايه سبب الصلاة وجبت الصلاه في حقك طيب عشان تصلي صح لازم تستوفي الايه يبقى واجب عليك ان انت ايه تتوض خلاص طيب ما الذي يمنع واحد يتوضى مرأة بقى امراه دخل صلاة الظهر وتوضت وبعد ما توضت لقت ان هي ايه حائض ينفع تصلي ما ينفعش إيه طيب الحيض هنا إيه مانع صح كده لو افترضنا بقى أن هذه الامرأة إيه؟ هقول في حدو طهرت زال المانع ماشي كده زال الإيه؟ المانع أنا عايز بس كنت شاهز المثال ده عشان ما تتلخبطوش بس أقوله لما زال المانع وجب عليها صلة جديدة ولا وجب اللي كان واجب في الأصل قبل ما يحصل المانع اللي في الأصل بس لكن هل بمجرد أنزالة عنها الحيض صار يجب في حقها صلاة جديدة؟ لا الصلاة هتجب بإيه؟ بدخل الوقت عدم وجود المانع مالوش علاقة بالفعل لكن وجود المانع هو اللي يمنع وجود الإيه؟ وصلت المانع؟ لا ما وصلتش المانع عكس الشرط ما وصلتش صح؟ ايه في مانع طيب مانع بقى قولوا لي عشان اشيله بقى بدل ما اقعد سهله يا اخونا طيب ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم اصل هشرحها اصعبها لك يعني أنت في لبس في ذهنك ما بين أن إذا زال المانع اللي كان واجب يرجع واجبا مش كده؟ وما بين أن إزاي أن المانع عدم وجوده لا يكون سببا لوجود الحكم صح؟ طيب إحنا بنقول بقى أن ال... ال... امرأة لم تبلغ أول ما بلغت بتبلغ بايه؟ بالحيط حاضد خلاص؟ عرفنا ان هي بلغة زال الحيض بزوال الحيض وجبت عليها الصلاوات لا زال الحيض وصلت لما يجي السبب يجب في حقها بس اقفل على كده اوه في حد ثاني برضو الدنيا وقف معا هم ده السبب والشرط والمانا احنا بنقول بقى علشان في حكم شرعي يتم لازم ثلاث حاجات اول حاجة وجود الاسباب وركزوا في اللي انا هقوله بقى وجود الاسباب مش ايجاد الاسباب يعني مش مطالب ان انا اوجد السبب مش مطالب ان انا ايه اوجد السبب بعد كده استيفاء الشروط استيفاء إيه؟ شروطه هشرح وبعد كده انتفاء موانا يعني إيه؟ المثال أنا هقوله هوت وجوب إخراج الزكاة واحد ينفع أروح أقول للأخ ده أقول له بص أنت لازم تشتغل وتحوش فلوس لحد ما تملك نصاب علشان يجب حقك الزكاة ينفع؟ هو لو ملك النصاب تجب في حقه الإيه؟ ما ملكش النصاب ما تجبش الزكاة يبقى السبب أنا غير مطالب بتحصيله أنا غير مطالب بتحصيل الإيه؟ السبب خلاص كده، يبقى أول حاجة وجود الإيه؟ السبب وجود السبب بلغة النصاب خلاص ملك النصاب نقول له لا ملكت النصاب تعالى بقى نشوف الشروط هتحصل ولا مش هتحصل؟ نستوفي الشروط يبقى تاني حاجة استفائل ايه؟ الشروط واحد واجبت عليه صلاة الظهر واجبت عليه ايه؟ نقول له انت واجب عليك صلاة الظهر ومش هينفع تصلغي لما تبقى ايه؟ يبقى لازم ايه؟ تتوض لكن هقول له انت لازم تستنك حي لحد ما الظهر يقزن مثلا يعني علشان ياجب في حقك الظهر؟ لا هو لو الظهر وقته جه عليه ووجب حقه ساعتها يروح يدور على الايه على الشروط بقت الشروط واجبها في ايه في حق طيب أخينا ده هيستوفي الشرط بان هو ينتظر حوالان الايه الحول طيب بعد حوالان الحاول نقول تعالى بقى نشوف الموانع منتفية ولا مش منتفية بنقول انتفاء الموانع مش انفاء الموانع يعني نشوف الموانع منتفية مش واجب عليه انه هو يزيل الموانع مش واجب عليه انه هو يزيل الايه لكن واجب عليه يشوف هي الموانع موجودة ولا مش موجودة طبعا كل ده بشرط ان يكون حيلة كل ده بشرط ان يكون ايه حيلة فبعد ما بلغ النصاب مع مئة الف وعد عليهم سنة جي بيحسب الحسابات بتاعته لقى علمتين الف ديون يباء الدين يستغرق النصاب ولا ما يستغرقوش يستغرقه طيب بدل ما يستغرقه يبقى فيه حق وواجب الزكاة لا تمام كده يبقى عشان في حكم شرعي يتم عايزين وجود أسباب عايزين استفاق شروط عايزين انتفاء ايه ما وين اتفقنا طبعا دي صورة مبسطة جدا وأنا ما زلت أكرر وأؤكد على مراعاة المصطلحات الأئمة العلماء أحيانا قد يستعملون الشرط بمعنى السبب. أحيانا واحد من في كتب الفقه يستعمل الشرط بمعنى السبب. يقول شرط وجوب. شرط وجوب يعني سبب. شرط وجوب يعني إيه؟ سبب. تمام؟ معاد استفاء الدين وال أهي بمانع بس عموم الأسئلة الفقهية سألوه الشيخ ماجد بس هوي بمانع خلاص كده واضح الكلام ده طيب <تصفيق> على فكرة أنا بديك صورة مختصرة جدا وإلا فأنا في الأسباب يعني في مباحث كثيرة متعلقة بالسبب افضاء السبب إلى المسبب للشروط ولا ملوش ال... مثلاً, مثلا شروط صحة الصلاة هي شروط الشروط مثلا نواقض الوضوء موانع أو نواقض يعني بص مش لازم كل المصطلحات الفقهيه تلاقيها مصطلحات اصوليه هنربطها بلا شك بس بعد ما تمشي في الفقه شوية لأن انت المساحة اللي خدتها في الفقه قليلة فلا لما نمشي في الفقه شوية هن... يعني بعد كده هن... لما ندخل في القواعد الفقهية القواعد الأصولية في سنة تانية ان شاء الله ايه ماشي. هناخد في... لما ندخل في أصول الفقه في القواعد هتطال ردي أمثلة كلها فقهية على فكرة أنا بعرف مصطلحات فقط يعني آه... متن الورقات ده أصغر متن يعني مش هذول أصلاً ما تنت موجود في الدنيا بس متن صغير خالص هي، فأنا بديك بس التعريفات علشان تقدر تتع يعني بعد كده لما نيجي ناخد كتاب أعلى تبقى المصطلحات دي عادة عليك قبل كده محتاج شيء أديك التعريف من جديد، تمام؟ وإلا فكل جزء من دي تحتها إيه؟ تحتها باب كبير محتاج شرح، تمام؟ برضو الصحيح والفسد هنعرف بس زي ما هو أيل في الإيه زي ما عامل في كتاب الورقات الصحيح ما يتعلق هو أيل في الكتاب كده ما يتعلق به النفوذ ويعتد به ما يتعلق به النفوذ ويعتد به يعني يتعلق به النفوذ ده هتقبل في المعاملات أن المعاملة تنفذ يعني المعاملة تنفذ تكون متر... يعني صحيحة يعني صحيحة يترتب عليها آثارها أنا بعت من الراجل ده بعت له حاجة يبقى أنا قبضت الثمن وهو قبض الإيه ترتب على ذلك أنهم تلقت باطل... السلعة ولا متلقت الإيه طيب لو البعده باطل لو البعده باطل اللي هو امتلك السلعة ولنا امتلكت الإيه الثمن فتعريف الكتاب الصحيح والباطل ولا الصحيح والفاسد في الورقات الباطل إيش دي غلط برضو؟ الصحيح والباطل يبقى الصحيح ما يتعلق به النفوذ في المعاملات ويعتد به لو بيع باطل زي الربا لأنا اللي ببيع امتلكت الثمن ولا اللي بيشتري امتلك السلع يبقى بيع صحيح يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة صحيحة يعني ايه يتم الاعتداد بها مجزئة سقط عن الإنسان أداء هذه العبادة صلى الظهر صلى صحيحة خلاص لم يعد مطالبا بها أسقطت عنه القضاء مجزئة بالنسبة له تمام الباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به يبقى الباطل عكس عكسي الإيه؟ الباطل عكس عكسي الإيه الصحيح مش في متن الورقات ده هتلاقيه في شرح شرح محمد يوسف لكن مش فهمتني الورقات. متن الورقات في تعريف الصحيح والباطل بس. عموماً الصحيح هو الفاسد عند الجمهور إلا في الحج. إيه؟ آه الباطل هو الفاسد عند الجمهور. خلافاً للحنفية. الحنفية فرقنا بين الفاسد وال والباطل. مش عايزين ندخل في التفرقة دي دلوقتي. أنا عايز بس تعرف تعريف الصحيح وتعريف الإيه؟ الباطل. تعريف الصحيح وتعريف الإيه؟ البطل. يبقى إحنا كده خدنا تعريفات الأحكام اللي إيه؟ خدنا تعريفات الأحكام اللي إيه؟ طيب لو انتم فاكرين بقى في أول الأحكام الشرعية قلت إحنا عشان نفهم الأحكام الشرعية صح هنتكلم عن الحكم الشرعي ومن الذي يحكم بالحكم الشرعي وفي أي شيء يحكم بالحكم اللي الشرعي. مش كده؟ نخلص الحاجات دي النهاردة إن شاء الله. الحاكم بالحكم الشرعي الله عز وجل الذي يحكم بالحكم الشرعي الذي يشرع هو الله عز وجل قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن تعبدوا إلا إياه الحكم لله وحده بإجماع المسلمين لم يخالف في ذلك أحد قط خلاص قلنا الدليل إن الحكم إلا لله والآيات اللي تدل على هذا المعنى كثيرة في, الايه؟ في القرآن وكثيرة الأحاديث في السن طيب ما للرسول الرسل مبلغون, عن أحكام مبلغون لأحكام الله عز وجل الرسول مبلغ لحكم الله عز وجل قال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ الرسول مبلغ لكن لا ينشئ في الحقيقة حكما. المنشئ للحكم هو الله عز وجل أو, الذي يحكم بالحكم الشرعي مين؟ الله عز وجل الرسل هم الذين يبلغون أحكام الله إلى الناس قال تعالى ما على الرسول إلا البلغ طيب إيه الخلاف مع المعتزلة؟ إيه موضوع المعتزلة؟ ببساطة كده بنقول الحكم الشرعي لا يحكم به إلا الله عز وجل لكن كيف نعرف حكم الله عز وجل؟ في طرق، أول طريق الرسول ده متفقين عليه، المعتزل قالوا العقل مبلغ عن الله عز وجل في معرفة أحكامه، وأهل السنة قالوا لا العقل لا يستقل بإدراك الإيه؟ الأحكام، العقل لا يستقل بإدراك الإيه؟ الحكم، المعتزل قالوا لا العقل يستقل، العقل إيه؟ يستقل درك الأحكام إحنا بنقول العقل يستقل بمعرفة الحسن والقبيح، لكن لا يترتب على ذلك حكم شرعي إلا بعد معرفة خطاب الله عز وجل عن طريق الرسل طبعا القضية دي قضية كبيرة جدا جدا جدا جدا في الخلاف ما بين أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة والكلام فيها كلام طويل جدا وأصل مسألة من المسائل الإيمان كبيرة أنا بقول لك فيها الخلاصة فقط بنقول فيها الخلاصة إيه فقط لكن عشان نشرح بقى كلام المعتزلة وقالوا الكلام ده ليه طبعا مش هيفا يبغىتو إيه دلوقتي طيب علشان نخلص بقى قضية العقل والشرع والنقل والكلام ده بنقول ليس في الشرع ما يخالف العقول ليس في الشرع ما يخالف العقول ليس هناك تعارض ما بين نص صريح وعقل صريح ليس هناك تعارض ما بين نص صحيح وعقل صريح العقول تتفاوت ما اتفقت عليه كلمة العقلاء جميعا ليس في الشرع ما يخالفها من النصوص الصحيحة لكن قد ينشأ التعارض بسبب سوء في الفهم أو بسبب ضعف في الايه في النقل يكون النقل موضوع يكون النقل ضعيف لم يثبت أصلا فلكن عقيدة أهل السنة أن الشرع لا يعارض بالعقول طب لو افترضنا إني لقينا تعارض ما بين نص صحيح وما بين العقول الشرع مقدم مع يقينا نعلم أن العقل يمكن أن يؤول بما يوافق هذا الشرع لكن يستحيل أن يوجد نص صريح يعارضه عقل صريح عقل صريح يعني اتفقت عليه كلمة العقلاء لأن أنا ممكن أقول حاجة ببداهة العقول تخالفني فيها وتقول ببداهة العقول عكسها صح لكن ما اتفق عليه العقلاء كلهم يستحيل أن يكون في الشرع ما يخالفه لكن الشرع حاكم على العقل وليس العقل حاكم بحاكم على الشرع الشرع حاكم على العقل وليس العقل بحاكم على straw على الشرع ما إحنا بنقول بقى الرسل يبلغون أحكام الله عز وجل إما بالوحي مباشرة يبقى بلغنا حكم الله عز وجل بالوحي المنزل القرآن أو بأعماله صلى الله عليه وسلم التي إذا فعلها تبين لنا أنها وحي السنة وحي مش كده أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وحي وضحها دي ولا ما يحتاج أنا أشرحها؟ إحنا عندنا الوحي القرآن والسنة لكن الوحي مش مقصود به مجرد القرآن الوحي هو القرآن والإيه؟ والسنة فالرسول النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ حكم الله عز وجل إلينا عن طريق القرآن عن طريق قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه الله عز وجل وما ينطق عن الـ الـ الهوى فإذا قال قولا أو فعل فعلا فيه تشريع دل ذلك على أن هذا هو حكم الإيه؟ الله الحكم اللي بعد كده أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اكتهد فحكم فحكمه هذا مبين لحكم الله عز وجل وليس منشئا لحكم جديد واضحة كده زالة الشبهة اللي عندك واضح كده تمام دي نقطة مهمة المكتهد كاشف للحكم الشرعي وليس منشئ له حصلت نازلة وإحنا بنقول شرع الله صالح لكل زمان ومكان وما من نازلة تجد إلا وللشرع فيها إيه؟ حكم علمه من علمه وجاهله من جاهله ماذا يفعل المكتهد المكتهد يبذل الوسعة لكي يكشف عن حكم الله عز وجل في المسألة وليس الم... و... يعني والمكتهد لا ينشئ حكما جديدا إنما يكشف عن حكم الله عز وجل ما هو حكم الله عز وجل؟ أنت تسأل عن حكم الله والمكتهد بأدوات الاجتهاد يبذل ما في وسعه لكي يعرف هذا الحكم إذا اجتهد واستفرغ الوسعة في تحصيل أدوات الاجتهاد واستفرغ الوسعة في الاجتهاد بعد ذلك فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله إيه؟ أجر واحد معنى ذلك أن الحكم موجود قد يصيبه وقد أجران يخطئه. إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ناحت لكن المكتهد لا ينشئ حكما شرعيا من تلقاء نفسه حتى ابن القيم لما ألف كتابه سمى إعلام الموقعين عن رب العالمين هو الكتاب في, يعني في خلاف طويل هل هو اسمه أعلام الموقعين عن رب العالمين ولا إعلام الموقعين عن رب العالمين الشاهد ان هو بيتكلم على أن المقتهد موقع عن رب العزة جل وعلا بأنه يقول حكم الله عز وجل في المسألة كذا. المقتهد ذكّتاه فهو يقول حكم الله عز وجل في المسألة إيه كذا. تمام؟ وهذا بمثابة التوقيع عن اللزج. أي ما هذا اللي إحنا بنقوله أن بنقول أن النصوص هنتكلم في الأدلة. أن الطرق معرفة الأحكام الشرعية مش القرآن والسنة بس هم أصل الطرق لكن يتفرع من القرآن والسنة طرق أخرى الإجماع القياس القياس طريق لمعرفة الحكم البراءة الأصلية الاستصحاب المصالح المرسلة كل هذه الأمور شرع من قبلنا عمل أهل المدينة قول الصحابي كل هذه الأمور أدلة للمجتهد لكي يستطيع أن يصل بها إلى الحكم لإيه؟ الشرع ودلالتها وحجيتها مأخوذة من الكتاب والسنة اللذان هما أصل الأدلة أصل الأدلة في الكتاب والسنة لكن بنفرع منهم أدلة أخرى يستعمل مكتهد لكي يكشف عن حكم الله عز وجل في الإيه؟ في المسألة واضح كده لكن يقينا لابد أن تعلم أنهما من فعل إلا ولله تعالى عز وجل لله عز وجل فيه حكم الله جل لم يخلق العباد هملاً وأمرهم بعبادته وأمره بعبادته يقتضي أنه ما من فعل يفعله ولا حركة يتحركها ولا سكنة يسكنها إلا ولله عز وجل له فيها مراد هذا المراد إنما يعرفه بالتعلم بتعلم الكتاب والسنة وباكتهاد المكتهدين الذين يستنبطون من الكتاب والسنة الله عز وجل قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم لعلمه الذين إيه؟ يستنبطونه منهم خلاص خلصنا نبحث الحاكم ده خلاص الكلام فيه طيب احنا بنقول الوصف باب الأوصاف أنا كذا نرد عقيدة باب الأوصاف أوسع من باب باب الإخبار أوسع من باب الأوصاف فأنا لما أقول على النبي صلى الله عليه وسلم شارع أو أقول المشرع فده من قبيل الإخبار لا من قبيل الوصف ولا وليس ليس من قبيل الوصف ولا من قبيل التسمية يعني ليس من أسماء الله عز وجل الشارع ولا المشرع إنما هذا إخبار اسم فاعل من شرعة شرع لكم من الدين ما وصى به نوعاً فالله جل وجل هو الذي شرع الذي شرع تساوي شارع ما هو الذي فعل تساوي إيه فاعل هذا إخبار إحنا بنقول باب الإخبار أوسع من باب الأسماء ومن باب الصفات الأسماء والصفات لابد لها من دليل بغى والخلاف في المسألة دي هل الأسماء توقفية ولا مش توقفية؟ لكن باب الإخبار أوسع أن أنت يمكن أن تخبر عن معنى لكن لا تقصد به التسمية ولا الوصف. فمن هذا الباب يجوز أن نقول الله عزوجل أو النبي صلى الله عليه وسلم الشارع أو المشرع من باب الإخبار وليس من باب الإيه؟ الوصف ولا باب التسمية؟ في حاجة تانية؟ طيب. إحنا قلنا الحاء الله عز يحكم في فعل المكلف مش كده؟ وقلنا هنتكلم على شروط الفعل وشروط الإيه المكلف صح؟ طيب لكي يكلف الإنسان بفعل لابد في هذا الفعل من إيه؟ من شرطين الشرط الأول أن يكون هذا الفعل معلوماً يعني إيه يكون هذا الفعل معلوماً؟ أن يعلم الإنسان أنه مكلف بهذا الفعل. طيب واحد ما يعرفش ان هذا الفعل هو مكلف به اصلا هل هو ما هو ما يعرفش اصلا الفعل ده هل هو مكلف به التكليف مترتب على حصول الإيه؟ العلم ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول فلو واحد ما بلغوش الرسول اصلا وما عرفش ان فيه رسول ولا فيه نبي ولا عرف اي حاجة من الحاجات دي ايه لن يعذب في الآخرة ويمتحن ويكون من أهل الفترة. خلاص؟ طيب. لو هو واحد ما يعرفش الزنا حرام ويتصور من مثله أن يعلم أن يجهل هذا. لأن احنا بنقول لابد من لا ينفع دعوة الجهل إذا كانت إذا كان ما استفاد العلم به كل الناس عارفه أن الزنا حرام فواحد يجي وسط المسلمين وبقالوا عشرين سنة عايش مسلم ولاصل ما عارفش أن الزنا حرام أو ما عارفش أن الصلاة واجبة دعوة عدم العلم هنا لا تنفع خلاص لكن يتصور في مثله أن يجهل نشأ في بدايات بعيدة وفي ما يعني في أماكن بعيدة جدا ما يعرفوش أي حاجة عندي فما يعرفش مثلا أن شرب الخمر حرام فشرب الخمر يقام عليه الحد لا لا يقام عليه الحد لي لأنه لم يكن يعلم لكن لو قلنا له شرب الخمر حرام فشرب يقام عليه الحد طب جي يقول ساعتها أنا ما أعرفش أنا أعرف إنه حرام بس ما أعرفش إني في حد نقول له لا عرفت إنه حرام المعرفة بالحرمة كافية في الإيه في الامتناع كافية في الزجر والإيه والامتناع طيب هيدخل تحت الشرط ده العذر بالجهل وقضية العذر بالجهل القضية كبيرة وتفصل عادة في كتب العقيدة لكن هي في الأصل مسألة الأصوليين تكلموا عليها في مسألة الأصول أنا ذكرت أهم ما فيها وهو أن الإنسان يعذر بجهله إذا لم يكن يعلم الحكم الشرعي إذا لم يكن يعلمه فلا يترتب عليه لا لا يترتب في حقه أثر علم هذا الحكم لو فعل معصية ولم يكن يعلم أنها معصية ليس بإه بأث بس في حاجة بقى لو كان مقصرا في طلب العلم الواجب فهو آثم بتقصيره فهو آثم بتقصيره يعني ممكن واحد يقول أنا ما كنت شارف إن الزن حرام ويتصور من مثله أن يجهل أن الزنا إيه لن يقام عليه الحد وليس بآثم في فعل الزنا، ولكنه آثم بتركه أن يتعلم ما يجب عليه. تمام؟ طبعا أنا بضرب مثال كبير، لكن فيه أمثلة صغيرة. يعني ممكن واحد ما يعرفش مثلا أن جزء الطيب دي مسكره عارفين جزء الطيب اللي بتتحط على الأكل؟ جزء الطيب دي مفترة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مفتر مسكر. والعلماء اختلفوا فيها. فهو راح شاف حاجة جديدة بتتبع راح اشتراها ولم يسأل عن حكمها وبعد كده اكتشف ان هي كانت ايه سأل فقالوا له ان هي حرام طيب هو كده ارتكب محرم ارتكب محرم هو لم يكن يعلم فهو ليس باثم لم يأكل ليس باثم ان هو اكلها لكنه آثم في انه فعل فعلا قبل ان يسأل عن حكمه آثم في أنه فعل فعلا قبل أن, يف... أن يسأل عن حكمه الجمهور بيقول أن هي لا تجوز جزد الطيب مفتر لو تحطط بكمية كبيرة مفترة مفتره وإن قال كل مفتر مستر وما أسكر قليله فكثيره حرام فيها خلاف بين أهل العلم منهم من يجوزها أظن الجمهور على تحريم جزد الطيب فأنا بدي مثال لخفي الأحكام ومثال جليل إيه الأحكام قضية العذر بالجهل قضية كبيرة وفي أمور قد تكون عذر في التكفير وفي أمور قد لا تكون عذر المسألة مش هتتاخذ بالبساطة اللي أنا بقولها كده أنا بس بدي نقاط سريعة جدا بحيث إن أنت يبقى عندك تصور إجمالي عن الإيه عن الموضوع. طبعاً بنقول إن الجاهل بالفعل ينفي التكليف، لكن لا ينفي التكليف في, الإيه؟ في الجملة. يعني الواحد يقول أنا هقبى جاهل عشان ما أكلفش. لأ، أنت ينفي التكليف معناه ينفي ترتب الأثار المترتبة على التكليف بالفعل. لكن لا ينفي إنه هو آثم بترك تعلم هذا الفعل إذا كان هذا الفعل مما يلزمه أن يتعلم هاكم. المراد بأنه ينفي التكليف بالفعل، أنه لا تترتب أثر الفعل في حقه من الإثم والعقاب، لكن ذلك لا ينفي أنه آثم بجهله ما يلزمه أن يعلم. المراد بالجهل جهل الحكم لا جهل الإه العاقب، جهل الحكم لا جهل العاقبة. يعني ما يجيش يقول؟ أنا عارف إنه حرام بس مش عارف إنه كفر عارف إنه حرام خلاص. مجرد معرفة الحرمة كافية في إيه؟ في حصول الامتناع، في حصول إيه؟ إليمتنا. طيب الشرط الثاني الشرط الثاني أن يكون مقدورا. الشرط الشرط الثاني أن يكون إيه مقدورا. يعني يكون يستطيع فعل هذا الفعل. طيب ما طبيعي الشرع لا يكلف الإنسان إلا بما في طاقته فإذا كلفت بفعل فهذا دليل أن هذا الفعل مما, مما يطيقه الإيه؟ الإنسان أضحى يعني ما ينفعش تكلف فعل تقول لا هذا الفعل أنا لا أستطيع أن أفعله لأنه ليس في طاقتي فأنا غير مكلف به كونك كلفت بهذا الفعل دليل على أن هذا الفعل إيه؟ في طاقتي طيب طبعا ده أصل الموضوع وإلا الأصوليين لما تكلموا على شرط أن يكون مقدورا كانوا بيتكلموا على مسألة تكليف ما لا يطاق وعلى يتكلموا على تكليف ما لا يطاق حطوا أنواع من التكاليف لو تكلمنا عنها هندخل في قضية الأمر الشرعي والأمر الكوني خذتوها لما خذتوهاش في في العقيدة خدتوا قضية الأمر الشرعي والأمر الكوني إيه؟ ما هو الأمر الشرعي والأمر والأمر الكوني أو الحكمة الشرعية الحكمة الكونية الأراضي الشرعية والأراضي الكونية هم حاجة واحدة. طيب أن يكون مقدورا ليس في شريعتنا تكليف ما لا يطاق ليس في شريعتنا تكليف ما لا يطاق أنا بس عايز أقول كلمة واحدة انتبهوا جدا للمصطلحات لأن مصطلح ما لا يطاق اختلف فيه العلماء اختلاف كثير. وهتلاقي من العلماء من يقول يجوز في شريعتنا تكليف ما لا يطاق لكن ما لا يطاق في تعريف, تعريف ما لا يطاق عنده غير تعريفه عند من يمنعه يعني أنا بديك المعنى النهائي المعنى النهائي أن العلماء اتفقوا على أن ما لا نستطيع أن نفعله ليس في فيه شريعة لكن لو أنت قرأت في كتب المتقدمين مش هتلاقي المسألة بالبساطة اللي أنا بقولها دي هتلاقي بعض العلماء بيقولوا يجوز التكليف بما لا يطاق ويقولوا وفي اللي هيقول وقع التكليف بما يطاق بما لا يطاق ولما هنقرأ بقى كلامهم هنلاقيهم يقصدوا بما لا يطاق أمور أخرى غير التي نتكلم إيه عنها يعني مثلا هيقول هل بيتكلموا في الأمور الكونية أن الله عزوجل أخبر كونا أن أأب لهب لا يؤمن zeklaha Allah شيخ خناب بقى ليس في الشريعة تكليف ما لا يطاق أي ما لا يستطيع الإنسان أن يفعله مسألة دهية ما لا يطاق لي أكثر من إطلاق أطلق على المستحيل وأطلق على ما أراده الله عز وجل كونا ولم يرده شرعا وأطلق على أكثر من معنى فالإنسان الأخ اللي يفتح كتب الأهمة ويبص على مسألة تكليف ما لا يطاق ينتبه إلى مناط الخلاف وإلى تعريف ما لا يطاق عند كل عالم أن كل عالم بيعرف تعريف ويتكلم بناء على هذا الايه؟ التعريف فيظن أن في المسألة خلاف وفي الحقيقة ليس فيها ايه؟ خلاف الشق من الأعمال لا نكلف به إلا لمصلحة تغلب على المفسدة الناشئة من المشقة الأصل أن الشق من الأعمال لا تكلف به إلا لمصلحة وهي المصلحة وهذه المصلحة تفوق المفسدة النشئة من المشق كالجهاد فيه إزهاق للأنفس والأرواح ولكن مصلحة حفظ الدين وإعلاء كلمة الله عز وجل مصلحة أكبر من مصلحة حفظ النفس فشرع الجهاد طيب هيترتب على الكلام ده إيه؟ هيترتب عليه قاعدة فقهية بتذكر في كتب القاعدة الفقهية وقاعدة مهمة جدا أن المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير، والفقهاء يعبرون عنها بتعبيرات مختلفة يقولون إذا ضاق الأمر التسع، إذا ضاق الأمر التسع، تجلب التيسير معناها إن إذا زادت المشقة في فعل مشقة شديدة فالله عز وجل يجعل مخرج لهذا التيسير، مثلا خروج شيء من السبيلين ينقض الوضوء، طب إذا تكر هذا الفعل وصار فيه مشقة صار حكمه سلسل البول فامكنه أن يصلي وإيه مع وجود ما يخرج منه من أحد السبيلين لكن لأن صارت هناك مشقة شديدة من تكرار الوضوء الله سجل يسر له بأحكام سلس البول تمام؟ فالمشقة من القواعد الفقهية التي يذكرها العلماء المشقة تجلب التيسير. طيب مما يترتب على أن يكون مقدورا أن العبد إذا خوطب بما ليس في قدرته فالخطاب إما متجه لأسباب الفعل أو مقدماته إذا خوطب الإنسان بما ليس في قدرته فالخطاب متجه إلى أسبابه أو مقدماته النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب حقيقة الغضب حقيقة الغضب إذا اشتد الغضب لا يدرك ما يقول فهل النهي عن الغضب معناه إنه هو يصل إلى الأسباب التي تجعله غاضبا ثم بعد ذلك ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب لا. لا تغضب لا تقع فيما يسبب الغضب طب المثال ده مش واضح اللي أوضح منه لا يمتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله عز وجل طيب هل ده ناهي عن الموت ما هو لا يموتن أحدكم ناهي عن الإنسان يموت إلا هو يحسن الظن يعني لو ما بيحسنش الظن ما يموتش لا إنما معناه كن محسنا الظن بالله عز وجل حتى إذا فجأك الموت كنت على مت على إحسان الظن إيه؟ بالله عز وجل تمام طيب شروط بقى الشخص حتى يكون مكلف شرطين برضو قلناهم الشرط الأولاني لإيه البلوغ الشرط الأولي لإيه البلوغ طيب البلوغ يحصل بإيه بالحيضة عند المرأة بالاحتلام عند الرجل بلوغ سن خمسة عشر عام وصل سنه خمستاشر سنة بالغ ولم يظهر عليه أي علامة من علامات الإيه؟ البلوغ من علامات البلوغ الإنبات وهو إنبات شعر العانة عند الرجل. في غلطة في الكتابة أتصلح المراجعين إن شاء الله. يبقى الصبي والمراهق غير مكلفان. الصبي غير إيه؟ مكلف. الصبي غير مكلف. ولا هو مكلف بالصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلموا أولادكم الصلاة لسبع وأضربهم عليها لعشر. نقول لا أتضرب عليها لعشر من داب التعويض على الصلاة. وهذا أمر للولي. أن يعلم الصبي وليس ذلك بواجب على الصبي لكن الصبي إذا بلغ وترك صلاة على الخلاف بقى يكفر ولا لا يكفر ويترتب عليه عقاب شديد فلا عظم أمر الصلاة الله عز وجل أمر بالتعويض على إيه؟ عليها منذ, منذ إيه الصغر لكن لا يكلف الإنسان إلا إيه إذا بلغ الصبي غيره مكلف ودي عندك في الكتاب اتكلم على ان الصبي غيره ايه مكلف طيب الشرط الثاني العقل الشرط الثاني يبلغ عاقلا يبلغ ايه عاقلا طيب اللي مش عاقل اللي هو ايه مجنون المجنون غير مكلف المجنون غير ايه مكلف ليه لان زال العقل بالكليه والتكليف مرتبط بالايه بالعقل محمد قال والمجنون حتى يفيق يبقى المجنون ده ممكن يكون جنون دائم فغير مكلف وجنون متقطع جنون متقطع ساعة ما يبقى في حال الجنون يبقى غير مكلف في حال اليقظة يبقى إيه؟ مكلف يعني واحد بتجيله نوبات جنون من قبل الفجر لبعد المغرب اليوم ده ما صموش لم يجب عليه أصلا بخلاف لو نام من قبل الفجر لبعد المغرب اليوم ده ايه واجب عليه؟ لا مش هيقضيه لو كان نوا في النائم مش هيقضيه في المغمى عليها هيقضيه هتكلمنا دلوقتي هقول يبقى الجنون يزيل التكليف خلاص طيب المجنون غير مكلف فلا يطلب بفعل ولا يصح منه لو فعل المجنون حتى لو فعل لن يصح منه الفعل خلاص طيب إذا كان الجنون متقطع فمكلف حالة فقطع غير مكلف حالة إيه؟ جنوني. يلحق بالمجنون الإغماء والسكر التام. وبرضو بقول إخوانا ركزوا في المصطلحات. أنت لو قرأت في كتب الأصول ممكن تلاقي أو مش ممكن تلاقي هتلاقي. في خلاف كبير في مسألة السكر والسكر بطريق مباح والسكر بطريق غير مباح والسكر الذي يغطي العقل والسكر الذي مجرد نشوة في العقل وتحصيل مبادئ السكر. بنقول في مسألة السكر دي. خلاص احنا عندنا الجنون خلصان. الإغماء التام. إغماء التام. هياخد حكم لايه؟ الجنون. هياخد حكم لايه؟ الجنون. وللفقهاء اختلاف في بعض التفريعات يفرقون فيها بين الجنون والإغماء. خلاص كده. لكن كوصولية نحن بنقول الجنون يغطي العقل والإغماء الذي يغطي العقل, يغطي العقل تماما مثل ومثل الإيه؟ الجنون طبعا الإغماء يفترق عن الجنون إنه هو إغماء وقت بسيط لكن ممكن الإغماء ياخد وقت إيه؟ طويل واحد يدخل في غايبوبة ثلاث سنين هنقول له الثلاث سنين دول بقى كان فيه مكلف لا ما كانش مكلف طيب السكر بقى السكر التام كلمة التام دي مهمة جدا السكر التام الذي لا يبقى معه أي إدراك ولا عقل ليه بنقول كده لأن الفقهاء الأصوليين فرقوا ما بين السكر بسبب مباح والسكر بسبب محرم لأجل هذه القضية قضية أن الإنسان قد يسكر فيرتكب المحرم فيتوصل بسكره إلى التهرب من من من من عقاب فعل المحرم مشاهد جدا إن بعض الشباب يجي يشرب حاجة تسكره تجعل أفعاله ليست على نسق العقل. لكنه يستطيع أن يقف يستطيع أن يقاتل يستطيع أن يدرك عنده نوع إدراك عنده نوع إيه؟ إدراك فلعنده نوع إدراك ده غالبا يكون سكره بطريق محرم ويكون يتوصل بهذا السكر إلى فعل محرم فأنا ما بقى إيه ذريعة لارتكاب المحرم أقول له أنت لو قتلت تقتل لو سكرت ورحت أتلت لا تقتل خلاص يسكر ويروح إيه يقتل تمام؟ فتسكر سكر بطريق إيه؟ محرم إنما السكر التام اللي هو لا يبقى معه أي إدرك يكون كالمجنون تماما مغمى عليه تماما ما يعرفش يقف ما يعرفش يقف لأن ممكن يبقى سكران ويهذي ويمشي ويتحرك فده سكر يبقى معه ويمشي إدراك لا زي المغمى عليه تماما فلو كان السكر تاما كالمغمى عليه فحكمه حكم الإيه؟ الجنون لو لم يكن تاما فحكمه ليس في حكم الجنون ويحاسب ويعاقب على على أفعاله لكي لا يتوصل بالسكر إلى ارتكاب الإيه؟ المحرم واضح كده يبقى من الأمور التي تزيل العقل خلاص إقامة الصلاة مش كده يبقى الإكرار إن شاء الله نذكره المرة القادمة كنت أتمنى أن أنا أخلصه النهاردة لكن عشان الوقت سبحانك الله ومع بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك